بسم الله الرحمن الرحيم اخذنا قاعدة في همزة الوصل متى تضم ومتى لا تضم فمتى تضم إذا ضم ثالث الفعل زد ضم متأصلا أخرج ما إذا ضم ضما ماذا عارضا ثم قال رقم ثلاثة طيب وكيف تعرف الضم العارض من الضم المتصل باختصار نعم أن الضم العارض لا بد أن يكون بعده واو في باب الضم وتعرفه أنك إذا حذفت الواو ذهبت الضمة إذا حذفت الواو ذهبت الضمة جاءت كسرة مثال أدعو احذف الواو أدعو. نعم فهذا ليس مثالا للضم العارض بل هو ضم متاصل لأن الضمة بقيت إنما المثال الصحيح للضم العارض امشوا امضوا فإذا حذفت الواو تقول امشي امضي امشي امض طيب قال في النقطة الثالثة تفتح برجحان في ايمن وايمو ويجوز الكسر أيمن الله ايمن الله يجوز أيضا الكسر ايمن الله ايم الله لكن الفتح ارجح ما بعده قال تكسر برجحان في كلمة اسم ويجوز ضمها اسم اسم من الضم عارض ام اصلي الضم عارض ام اصلي اسم من ضم على الميم عارض لذلك يتغير بتغير الاعراب اسما اسم فهو عارض حركه الاعراب عارضه ف همزة اسم تكسر تكسر فتقول اسم اسم زيد اسم زيد ماذا ما اسم زيد عمر هكذا اسم زيد زيد تقول اسمك زيد اسمك زيد قال الله تعالى اسمه المسيح اذا بدات بها تكسر الهمزه اسمه فبعضهم يستشكل ويقول لماذا لا نضم مع ان الميم مضمومه ونقول اسمه المسيح كما نقول أسلك وانظر واشدد والجواب ان الضم في اسمه عارضا فتكسر فيه الهمزة وسمع ضمها, سمع ضمها من حيث أنه وجد في بعض لغات العرب أما الأرجح فهو الكسر فهو الكسر النقطة الخامسة يترجح الضم على الكسر في نحوه أغزي أغزي لأن الكسرة فيها ليست متأصلة وإنما عرضت لمناسبة الياء اذ أصلها أغزوي أغزوي فحذفت الكسرة التي على الواو للثقل ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصارت الكلمة أغزوي ولأجل أن تسلم الياء من القلب واوا لأنها سكنت بعد ضم ولكون الياء يناسبها كسر ما قبلها لهاتين العلتين أبدل من ضمة الزاي كسرة وحكي في هذه الصورة إشمام ما قبل ياء المخاطبة مع إخلاص ضم الهمزة هذا يحتاج إلى أول درس نشرحه بتوسع لكن ماذا بارك الله فيكم نقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت